صدق الله العظيم العظيم يهلكها ا ل م ن ع و ن ع و ر ي ه عوده ر الى يوم له ي ل ب ي ن ه نتلوها ع ل ى جاهده لعلهم ر ا ك ي ب ج ا ع ل ي القارئ ق ا ي ل ه الجبين والمريخه ا ل ع ر ب ي ة والعالم العثمانيه ف ي ل ة القران محمود ابو داود Bismillah <laughs> ar-Rahman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 m a young man. man. Oh. Oh、uh、my- -huh. uh -huh. あ、あ、た ابيك من هو المتكبر Thank、uh、o -oh. uh -oh. I'll m e in o u b r l t h e r